Mm-hmm. كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا فم وَلَهُمْ فِي ذَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي الْمَالِ وَسُكُورٍ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ مل موت کل لیند انفی أَ تََّذينَ في قُ بِهِمَّ رَضُوظُونَ إِلَ كَانَ ظًَا المَوْش وَاتَّقُوا مَا كُنْتُمْ تَمْرُونَ فَإِذَا عَزَمَ أَمْرٌ فَلَنَصْدُقَ اللَّهَ لَكِنْ خَيْرًا لَهُمْ <تأسيتم> إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم <تسجيل> أولئك, <أولئك, <التصفيق> <أولئك الذين وصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفار نل ن گم کر گم کون کری ہو نَزَّلَ اللَّهُ غُسَنَطِعُكُمْ فِي بَطْنِ الظُّرِّ أَمَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَرَى ف تم المل إكلتُ الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنٍ قَوْلُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق قل رسول من بعد ما تبين